بسم الله الرحمن الرحيم السنة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم على صداح في رأسه كلمة خصوص فالدكتور وصف له الدواء وما زال الألم موجود رحل دكتور ثالث ورابع وخامس ولكن الألم مسجوب زاد الألم جدا جدا إلى إسعافنا أو مستشفى وعلى أقوله محلي وجل أجوية بعد ذلك قام سليما معاذ بفضل الله عليه لماذا لماذا تهتم بمرض البطن ولا تهتم أبدا بمرض القلب أين قلبك قلبك مريض أين أين قلبك في الصلاة أين قلبك عند ذكر الله أين قلبك عند قراءتك للقرآن قلب هو أعظم تملك. ليه ما تملك قلب لما تهتمش بقلبك قلبي. القلب في الجسد كالملك في المملكة فإذا صلح الملك صلحت المملكة وإذا فسد الملك فسدت المملكة عينك وحفين لسانك بيتكلم في فيه لو كان قلبك قلبا سليما لتحركت هذه الجوال في طاعة الله عز وجل أين قلبك ظل تدعو الله عز وتدعو, وتدعو وتدعو وتدعو وبعد ذلك لا يستجيب المهر لماذا؟ لأن قلبك لم يكن حاضرا. تذكر لن تنتفق الأخيرة بين يدي الله عز وجل لا بماذا ولا بأولادك ولا بجاه ولا بسلطان ولا بنسب إلا إذا كان قلبك هذا قلبا سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أين قلبك؟ يموت القلب لأنك قد وضعت فيه مادة سامة تميته يموت لأنك قد حرمته من مادة الحياة احذر فاحذر الذنب احذر من ضركة نصرة الجميع الصحب السيئة لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلب احذر تتعلق بالنساء احذر لسماع الجناء احذر, احذر, احذر, احذر الإكثار من الضحي كيف نصلح هذه القلوب كيف أجد قلب الله عز وجل نصائح أكثر من الدعاء نصائح التختار من العلماء الربانيين الذين يذكرونك بالله ويذكرونك بالجنة ويذكرونك بالنار نصائح ذكر الله عز وجل وما من شيء أنجأ من عذاب الله من ذكر الله قلمي بذكرك يا يدعوك رب العليا سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا كيف أجل القلب؟ أقرأ كتاب الله عز وجل فالقرآن حياة للقلب توجه إلى القبور وزرها فإن زيارة القبور تدنب العين وترقق القلب نصائح لو تتبعناها وسرنا عليها والله سوف تتحول هذه القلوب قلبي هيا, هيا. إلى طاعة الله عز وجل إلى طاعة الله عز وجل حياة القلب أين قلبي يسر إخوانكم في تسجيلات السنة أن يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد جلال تحت عنوان أين قلبي والآن مع مادة هذا الشريط أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين بعد اخواني واحبابي اود في هذا اليوم أن يكون اللقاء بيني وبينكم لقاء الطبيب مع المريض نبحث عن مشكلة تهمنا جميعا وأصيب بها كثير منا اخي الحبيب أسألك بداية اين قلبك اسمحني نسألك هذه الأسئلة في بيت الدرس ويريد يكون معك وراء وألم وتجاوب على هذه الأسئلة حتى نصل إلى الداء لنحاول أن نعالج هذا الداء ونضع الدواء الصحيح من خلال كتاب ربنا عز وجل ومن خلال سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخي الحبيب أختي الكريمة إذا ذكرت الله هل تشعر بسكينة في قلبك يترى إجابة نعم أم لا إذا كانت الإجابة نعم فأحمد الله عز وجل أما إذا كانت الإجابة بلا هل سألت نفسك في يوم الأيام وعرضت حالك في يوم الأيام على قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يا ترى لماذا يجعل الله عز وجل صفات المؤمنين وجل القلب عند ذكر الله عز وجل أخي الكريم إذا قرات القرآن هل تستطيع تدبر في معانيه وهل تشعر بحلوة القرآن إذا كانت الإجابة نعم فاحمد الله عز وجل أما إذا كانت الإجابة بلا فلماذا لا تعرض حالك على قول الله عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر ذات يوم وهو يمشي في الطريق على رجل يقرا بقول الله عز وجل ان عذاب ربك لواقع لو ما له من دافع يمرض ويعاد لعده ايام بسبب هذه الايه فيا ترى لماذا لا تخشع في قراءتك للقران وهل اذا سمعت القران هل يخشع قلبك ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أخي الحبيب وانت في الصلاة هل تدمع عينك هل يرق قلبك هل تنزع عليك السكينة هل تشعر بخشوع إذا قلت نعم فاحمد الله وإذا قلت لا فلماذا لا تعرض نفسك على قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة فاشعون أخي الحبيب أختي الكريمة كثير من صلينا الترويح في رمضان ونتخيل المساجد اللي فيها قراء أصحاب أصوات طيبة وقفت ذات يوم في الصف وبدأ لمن يقرأ من على يمينك يبكي بكاء شديدا ومن على يسارك يبكي بكاء شديدا وأنت واقف لا تستطيع أن تنزل دمعة واحدة من عينك وقلبك لم يخشع لماذا خشع هؤلاء ولم تخشع أنت في صلاتك أين قلبك في الصلاة أين قلبك عند ذكر الله أين قلبك عند قراءتك للقرآن أخي الكريم كثير جدا سمعنا خطب وسمعنا دروس وكثير جدا سمعنا أئمة ومشايخ بيتكلموا عن النار وعن وصف النار وعما فيها وما أعده الله عز وجل فيها من عذاب لأهلها هل يترى إذا سمعت النار بكت عينك هل أصاب قلبك الخوف من الله عز وجل عندما تسمع ذكر النار كان ابن القيم رحمة الله عز وجل يقول خلقت النار لإذابة القلوب القاسية فهل يترى إذا سمعت الناس وما أعد الله عز وجل فيها للعصار هل يترى قلبك هذا يصيبه خشوع تصيبه السكينة أخي الكريم اسمحني أن أترك هذه الأسئلة وأعرض عليك حاله شاب من الشباب استيقظ في يوم من الأيام على صداع في رأسه رفع سماعة التليفون وكلم الدكتور أخذ إيه فالدكتور وصف له الدواء خد صاحبنا الدواء وما زال الألم موجود ازداد الألم توجه للدكتور نفسه وصف له دواء أخر أقوى منه ولكن الألم لسه موجود رح لي دكتور ثالث ورابع وخامس ولكن الألم لسه موجود إزاد الألم جدا جدا لحد نصحبنا ووقح في الأرض من شدة الألم ولدته بسرعة تصل بالإسعاف وقال إسعاف نقل المستشفى وعلى أوله محليل ودوله أجوية وبفضل الله عز وجل لصحبنا بعد ذلك قام سليما معافى بفضل الله عليه أظن أن هذه الحالة كلنا معرضون لها صحبنا هذا لما كان الألم في الجسد اهتم جدا راح سأل دكتور واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ولما حلز جدا اتنال للمستشفى ودخل العناية مركزة حتى يزول عنه مرض البدن أو ألم البدن دفع عشرات بل مئات بل ألاف من الجنيهات حتى يتخلص من مرض البدن طب أنا عايز أسألك سؤال إذا كانت الإجابة في كل الأسئلة أنا سألتها لك بلا لا لا عارف ده معنى إيه؟ معنى إن قلبك مريض فهل اهتممت في يوم من الأيام أن تصلح هذا القلب هل سألت نفسك في يوم من الأيام ورفعت صوتك وقلت أين قلبي لماذا تهتم بمرض البدن ولا تهتم أبدا بمرض القلب؟ غاية مرض البدن إيه؟ أن يموت الإنسان فيفارق متعة الدنيا وللأسف مرض القلب ليس وراءه إلى النار علشان كده أطرع عليك النهاردة السؤال وأنا أطرحه على نفسي أين قلبي؟ تعالوا بنا إخواني وأحبابي نحن إحنا نبدأ نعرف اولا إيه هو القلب وأرجع أسألك تاني وأقولك إنت لماذا بتهتمش بقلبك؟ وأحاول أقول بعض الأشياء اللي بها يصلح الله عز وجل قلبك وأحذرك من بعض الأمور الممكن بها قلبك يا فستي أخي الحبيب قلبك هو أعظم ما تملك لأن الطريق إلى الله لا يقطع ابدا بالأبدان الطريق إلى الله لا يقطع إلا بالقلوب قلبك هو مضغة في جسدك بصلاحها صلاح الجسد وبفسادها فساد الجسد كما قال حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله هذه المضغة هي القلب هذا القلب الذي سماه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقلب لأنه كثير التقلب طار يكون على طاعة وطار يكون على معصية قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما سمي القلب قلبا إلا بسبب تقلبه كما رأى التبرانيو في معجمه الكبير بسبب صحيح إنما سمي القلب قلبا من تقلبه فقلبك سريع التقلب وسريع التغير طارة تكون في طاعة ومرة أخرى تنقلب وتتوجه إلى المعصية هذا القلب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتقلبه فقال صلى الله عليه وسلم إنما مثل القلب مثل ريشة بأرض فلا تعلقت في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن تخيل إن في ريشة تعلقت بأصل شجرة إذا جاءت الريح فانها تقلبها يمينا ويسارا ومثال آخر وضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقلب هذا القلب فقال صلى الله عليه وسلم كان رأى الامام احمد في مسنده باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد انقلابا من الماء في القدر إذا اجتمعت غليانا حطت ماء على النار في لحظة الغيلان تجد الماء اللي في أسفل بقى فوق والماء اللي فوق بقى تحت هكذا هكذا قلبك بيتغير من وقت لاخر ويتبدل ويتقلب إذا لم تهتم أنت به فسوف ينقلب هذا القلب من معصيه إلى طاعة وهذا الحديث أيضا فيه بشرة لأصحاب المعاصي هذه البشرة إن كثير من الناس بيئس إنه طالما أنه على المعصية فلن يصلح الله عز وجل له قلبه لا أبشر أخي العاصي فإن هذا القلب من الممكن أن يتغير ومن الممكن أن يتبدل يصبح قلب محب الإيمان ومحب للطاعة بعدما كان قلب محب للمعصية والعياذ بالله أخي الحبيب أنا عايز أن أسألك النهاردة وأقول لك ليه ما تهتمش بقلبك؟ الآن ذكرت لك حديث يوضح لك خطورة عدم الاهتمام بالقلب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن القلب هو المحرك لكل أعضاء الجسد فإذا كان هذا القلب قلب سليم فإن هذه الأعضاء لن تتوجه إلى طاعة الله عز وجل وإذا أهملت هذا القلب فإن هذا القلب حتما سيفسد وبالتالي ستفسد كل أعضائك كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال القلب في الجسد كالملك في المملكة فإذا صلح الملك صلحت المملكة وإذا فسد الملك فسدت المملكة عينك رحفين بتنظر لبنت ماشي في الشارع بتنظر لمعصية الله عز وجل ده دليل إن قلبك فيه مرض لسانك بيتكلم في إيه بيغتاب الناس بيكذب بيقع في الفواحش بيقع في المنكرات هذا في دليل على ان قلبك في المرض ليه؟ لان قلبك لو كان قلبك قلبا سليما لتحركت هذه الجوارح في طاعه الله عز وجل فالقلب هو الملك إذا صلح هذا القلب إذا اهتممت بهذا القلب أصبح هذا القلب كالملك الصالح في المملكة كل المملكة تصلح بصلاح هذا الرجل وكل المملكة تفسد إذا كان هذا الملك فاسد أخي الحبيب لماذا لا تهتم بقلبك؟ وأنت تعلم يقينا أن الله عز وجل يهتم ابدا بالأبدان ولا يهتم ابدا بجمال هذه الوجوه إنما ينظر ربنا تبارك وتعالى إلى القلب أخي الكريم لو كان التفاضل بين الناس بالأبدان لكان قوم عاد من أفضل الناس عند الله عز وجل لو كان التفاضل بين الناس بالأموال لكان قارون من أفضل الناس عند الله عز وجل لو كان التفاضل بين الناس بالوجوه الحسنة لكان الغرب الكافر أصحاب الوجوه الجميلة من أفضل الناس عند الله عز وجل ولكن الله عز وجل لا ينظر أبدا إلى الأبدان لا ينظر أبدا إلى الأموال لا ينظر أبدا إلى جمال الوجوه إنما ينظر ربنا تبارك وتعالى إلى هذه القلوب من أجل ذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينظر إلى جسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى, إيه؟ إلى قلوبكم وأعمالكم والحديث رواه مسلم في صحيح اخي الحبيب في كثير من الأوقات يعرض عليك أمس وانت تظل متشكك ترى هو حلال ولا حرام الأمر ده حلال اصنعه ولا حرام لا أصنعه ابتعد عنه لو اهتممت بقلبك فجعلت هذا القلب قلبا سليما لكان هذا القلب هو المفرق لك بين الحق والباطل كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ما يحل لي وما يحرم علي اذكر لي الأشياء الحلال واذكر لي الأشياء الحرام فقال صلى الله عليه وسلم ما أنكر قلبك فدعه هذا في دليل إن هذا القلب من الممكن أن يميز لك بين الحق والباطل بين الخير والشر. ولكن إذا كان هذا القلب قلب سليم وكان صلى الله عليه وسلم يقول البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب قيب يبقى القلب دائما بيطمئن للخير ويطمئن للبر والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب بسجد ذلك ترى كثير من الشباب يفعل المعصية وبعد المعصية أنا إزاي عملت كده؟ إزاي عملت كده؟ مش أنا اللي أفعل هذه المعصية كيف اغضب ربي عز وجل؟ إيه اللي حصل؟ قلبه لم يطمئن لهذه المعصية وظل قلبه يعاتب هذا الإنسان بسبب وقوعي في هذه المعصية فلو اهتممنا بقلوبنا لا استطعنا أن نميز بين الحق والباطل لا استطعنا أن نميز بين الخير والشر أخي الحبيب لماذا لا تتمند قلبه وكثير من العبادات متوقف قبولها عند الله عز وجل على حضور القلب الدعاء في كثير من الأوقات بتقف أمام مشكلة كبيرة جدا ولا تجد لها ملجأ ولا منجأ إلا أن تعود إلى ربك عز وجل فتظل تدعو الله عز وجل وتدعو وتدعو وتدعو, وتدعو وبعد ذلك لا يستجيب الله لك لماذا لان قلبك لم يكن حاضرا لو كان القلب حاضرا لاستجاب الله عز وجل لدعائه كما روى الترمذيون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله تقبل على العباده وقلبك ليس بحاضر لا يكتب لك من هذه العبادة شيء لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أحدكم من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال عشرها وهو العشر ده اللي انت أقبلت فيه على الصلاة بقلب حاضر وما عدا ذلك لم يكتب لك من الأجل شيئا لم يكتب لك من الأجل شيئا من أجل ذلك كان ابن القيم رحمه الله عليه يقول ولا ربما رأيت رجلين في صف واحد ومسجد واحد وخلف إمام واحد وفي صلاة واحدة ولا يفرق بينهما إلا الثياب ولكن ما بينهما في المنزلة كما بين السماء والأرض أما هذا فأقبل على الله عز وجل بقلبه فرفعت صلاته في أعلى عليين وأما هذا فقد انشغل على الصلاة وترك قلبه فاودت به صلاته إلى أسفل سنفره أخي الحبيب كثير من الأوقات تتمنى أن تقوم بعملنا ولكن تعجز أنا رجل فقير وأتمنى أن أتصدق بأموال كثيره ولكن أنا فقير لا أملك في كثير من الأوقات أتمنى أن أتوب إلى الله عز وجل توبه نصوحه ولكن لا أملك في كثير من الأوقات أتمنى أن أقوم بعبادة من العبادات ولكن لا أملكها أتمنى أن أكون في الصفوف الأولى المجاهدين في سبيل الله ولكن أنا لا أملك ولكن إذا اطلع الله عز وجل على قلبي فرأى أن هذا القلب قد أحب بالفعل هذه العبادة ويتمنى بالفعل أن يقوم بهذه العبادة فإن الله عز وجل يعطيه اجرها كاملة كما كان صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا عبادة لا يملك هذا الإنسان من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه أحبابي في غزل التبوك في الحر الشديد مع كلة الطعام وقله الشراب وبعد المسافة والمجاعة التي ضربت المدينة والجيش العظيم الذي سيقابله المسلمون جيش الروم خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا كل هذا العناء وفي طريق العودة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد تركتم في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر اطلع الله عز وجل على قلوب الذين تخلفوا في المدينة من أهل الأعضار فرأى الله عز وجل قلوبهم تتشوق للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فأعطاهم الله عز وجل أجر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين لقد تركنا في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العزر تدبر معي لهذا الحديث الذي خرجه أحمد في مستده باسناد صحيح قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها عايز يجاهد مش قادر عايز يتصدق معهوش من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة ولكنه لم يصنعها ولكن أقبل عليها بقلبه فأعطاه الله عز وجل ثواب من أدى هذه الطاعة وثواب من أدى هذه الحسنة كما كان صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنما الدنيا لأربعة نفر عبد آتاه الله عز وجل العلم والمال فهو يعلم لله في حقه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل رجل من الله عز وجل عليه بالعلم النافع وأعطاه الله عز وجل هذا المال فأخذ يسخر هذا المال في طاعة الله عز وجل ده العبد الأول في أعلى منزل عند الله عز وجل العبد الثاني وعبد اتاه الله عز وجل العلم ولم ياته مالا فهو يقول بقلبه لو أن لي مثل مال فلان لانفقته كما ينفقه قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجره ما سواد فانت لما تهتمش بقلبه فالعبد لن ينتفع أبدا لا في دنيا ولا في أخرة إلا إذا كان قلبه قلبا سليما. لن تنتفع في الاخره وأن تواقق بين يدي الله عز وجل لا بمال ولا بأولاد ولا بجاه ولا بسلطان ولا بنسب إلا إذا كان قلبك هذا قلبا سليما. كما قال ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والله سبحانه وتعالى وضح لنا أن علامه من يدخل الجنة أنه يأتي الى الله عز وجل بقلب منيب ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل أبدا الجنة إلا إذا كان هذا الإنسان رقيق القلب كما قال ربنا تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد فالله سبحانه وتعالى وضح الآية زي ما احنا شايفين من أن لا يدخل أبدا أحد الجنة إلا إذا كان هذا الإنسان صاحب قلب منيب والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يقول وأهل الجنة ثلاثة ومن بينهم رجل رقيق القلب فترى هذه الصفة تنطبق على قلوبنا رجل رقيق القلب لماذا لا تتنب قلبك وإيمانك لن يصلح أبدا إلا إذا صلح هذا القلب فلن يستقيم أبدا الإيمان إلا إذا استقامت القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه لا يستقيم الإيمان إلا باستقامة القلب وما زلت مفرطا في قلبك ما زلت مفرطا في حال قلبك تشعر يقينا أن قلبك هذا قلب مريض ومع ذلك لا تتحرك أبدا لعلاج هذا القلب اخي الحبيب لماذا لا تهتم بقلبك والطريق الى الله عز وجل لا يقطع امدا بالابداع الطريق الى الله عز وجل انما يقطع بالقلوب وما سبق من سبق من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد عمل بل كان من التابعين ومن اتباع التابعين ومن العلماء من هو اكثر عباده من الصحابه رضوان الله عليهم ومع ذلك سبق الصحابه كان ابن القيم رحمه الله عليه يقول ما سبق من سبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء وقر في قلبهم فقلوبهم كانت قلوب سليمه قلوب صافية حملت هذه القلوب أبدان الصحابة رضوان الله عليهم ورفعت منازلهم إلى أعلى عليين رضي الله عنهم أجمعين أخي حبيب لماذا لا تهتم قلبك وهذا القلب هو خير خنز تقبل به على ربك عز وجل فأفضل شيء تحصنه أنت في الدنيا والآخرة هو ذلك القلب السليم وخير كمد تنزه اليوم القيامة هو ذلك القلب السليم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قلب شاكر ولسان ذاكر ومرأة مؤملة تعين الرجل على أمر دينه ودنياه خير ما تنزل الناس وفي رواية الطبراني والبيهقي في شعب الإمام من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والأخرة من أعطي هذه الأشياء الأربعة فقد حصل خير الدنيا والأخرة قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وامرأة مؤمنة تعين الرجل على أمر الدين والدنيا عباد الله إن لله عز وجل آنية في الأرض وأنية الله عز وجل في الأرض هي قلوب عباده الصالحين وإن أحب القلوب إلى الله عز وجل ألينها وأرقها وأصفاها وأكثرها حبا للخيص كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لله آنية في الأرض وإن آنية ربكم قلوب عباده الصالحين وإن أحبها إليه أليانها وأرقها طيب إذا كان قلب بهذه الأهلين فما هي الأمور التي ينتفر به القلب وما هي الأمور التي ترسد عليه قلبك بداية يجب عليك أن تعلم أن قلبك كنبتة صغيرة هذه النبتة متى تموت هذه النبتة تموت اذا وضعت عليها ماده سامه عندك نبتة صغيره في قصيص زرع حطيت عليها جيف حطيت عليها غاز حطيت عليها بنزين ايه يحدث؟ تموت يقينا او تمنع عنها ماده الحياه تمنع عنها الماء تمنع عنها الهواء ايه يحدث؟ هيحدث حتما ستموت هذه النبتة او تقلل عنها ماده الغذاء تقلل عنها الماء تقلل عنها الأشياء التي تتدفع بها بعد فترة الأوراق تصفص بعد فترة الأوراق تذبل. بعد فترة تموت النبتة فالنبتة تموت بحاجة من ثلاثة إذا وضعت لهذه النبتة مادة فاسده أو إذا حرمتها من مادة الحياة أو إذا قللت عنها مادة الحياة عند هذه اللحظة تموت هذه النبتة وكذلك القلب فالقلب قد يموت لأنك قد وضعت فيه مادة سامه تميته وقد يموت القلب لأنك قد حرمته من مدة الحياة وقد يموت القلب لأنك قد قصرت في مدة الحياة التي تحيي هذا القلب وأود بداية أن نحن المصاف القلوب من المفسدات فتعالوا بنا نعرف ما هي الأشياء التي تفسد القلب وأود بداية أن أقول إن أعظم الأمور التي تفسد علينا القلوب الذنوب أعظم الأمور التي تفسد علينا القلوب هي الذنوب بهذه الذنوب يطبع الله عز وجل على القلب بهذه الذنوب يتحول هذا القلب من قلب أبيض صافي إلى قلب أسوت بهذه الذنوب يصير على القلب ران شديد يأتي الخشوع يريد أن يدخل القلب ولكن هذا الران عمل غلاف على القلب فيمنع الخشوع من الدخول إلى القلب تأتي السكينة تريد أن تدخل لن تدخل أبداً ليه؟ لأن هناك حاجز بينها وبين القلب وهو الران الذي تكون على القلب بسبب هذا الذنب كما عند الترمذي من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع معايا إن العبد اذا اذنب ذنبا, ذنباً واحدا نكتت له على قلبه نكت سوداء هات صفحه بيضاء معايا وحط عليها نقطه سوداء هكذا يكون حال القلب بعد الذنب مباشره قال صلى الله عليه وسلم فاذا تاب ونزع واستغفرت تاب الى الله عز وجل من هذا الذنب وندم وعزم عزم أكيد على عدم العودة لهذا الذنب وابتعد عن هذا الذنب صقل قلبه عاد قلبه ابيضا كما كان طيب وإذا زاد فإذا زاد في الذنب جعلت له نقطة أخرى بجوار صاحبتها فإذا زاد نقطة ثالثه وإذا زاد رابعة وخامسه وسادسة ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كان يفسه أي بسبب ما كانوا يكسبون من الذنوب المعاصي غطى الله عز وجل على قلوبهم اسمع كده لهذا الحديث الذي خرجه التلميذي أن يسلام قال نزل الحجر الأبيض حجر أبيض نزل الحجر الأبيض من الجنة أشد بيضا من اللبن وفي رواية من الثلج وفي رواية من الورق أي من الفضة فسودته خطيب من آدم يعني هذا الحجر لم يذنب أصلا ومع ذلك أبيض من الجنة أشد من اللبن وفي رواية من الثلج وفي رواية من الورق أي من الفضة فسودته خطايبني آدم يعني هذا الحجر لم يذنب أصلا ومع ذلك اسودت بسبب الذنوب المحيطة به وكذلك القلب كلما صنع الإنسان ذنبا ما لكت له على قلبه هذه النقاط السوداء وكلما زاد زادت, زادت رقعة النقاط السوداء على القلب حتى تغلف في القلب تساعد وأنا دايما بقول إن هذه الذنوب بتكون عاملة بالضبط زي خزن حديد وضع فيها القلب أراد الخشوع أن يدخل وجد أمامه جدار حديد مش أدركش السكينة عايزة تدخل لا فيش دخول حجب هذه الغشاوة وحجب هذا الران عن القلب اعظم الأشياء التي قد يتمثعناها العبد وحشوع السكينة طمأنينة وهذه المعاني الطيبة التي يتمنى كل واحد منا أن يشعر بها فاحذر من الذم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكت سوداء فإذا هو نزع واستغفر سقل قلبه وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه وذلك قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أجل ذلك كان ابن القيم رحمه الله عليه يقول القلب يمرض كما يمرض البدن والشفاء في التوبة طب يطور إيه الأثر على القلب الاثر على القلب الذنب فاحضر الذنب فالذنب بالضبط عامل زي إيه؟ زي بالضبط واحد جه وجاب جيركي في منزين وضعه على النبات اللي هو دايماً بيزرعه وبيحبه إيه اللي هيحدث حتماً ولا فده وهكذا القلب فاحضر الذروب فإن الذروب سبب لموت القلوب الدين احضر من تركك لصلاة الجماعة احضر من تركك لصلاة الجماعة فانك إذا تركت صلاه الجماعة في المساجد حتما ولابد يمض القلب اولا ثم بعد ذلك إذا دومت على تركك لصلاه الجماعه حتما ولابد هيموت هذا القلب طيب احنا جبنا الكلام ده منين من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى على المصطفى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أحمد بن اسمه حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ احدكم السائمه يعني رجل يكون عنده ابل بقر غنم وما يشترهاش طعام بيطلع كده ايه في الشوارع ياكل تاكل هذه الدواب مما طلع في الأرض يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة هيصلي الصلاة في جماعة ويصلي الجمعة في جماعة ثم يقول لنفسه ألا اتخذت لسائمة مكانا هو أكله من هذا أنا عايز أطلع بسائمة بتاعتي مكان أبعد شوية لأن المكان اللي كان جنب المسجد لان كنت برع فيه الدواب بتاعتي أكلت العشب اللي بطع في هذه الأرض طيب أنا أطلع بقى المكان أبعد شوية العشب فيه كتير قال المسلم ينطلق، فيترك الجماعة ويصلي الجمعة بعد فترة قال ثم يقول ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو اكل من هذا فينطلق يتعد ويتعد ويتعد فيترك الجمعة ويترك الجماعة فيختم الله عز وجل على قلبه ويكتف المنافقين بسبب تركه لصات الجماعه الختم على القلب حدث به بترك الجماعة وكذلك أيضا الناس تتخصط الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله عبر. يختم على قلب هذا الإنسان لماذا؟ لأنه ترك الجماعة وهذا هو المفسد الثاني من مفسدات القلب المفسد الثالث من المفسدات التي تفسد القلب الصحب السيئة تفسد قلبك وما أكثر الأذلة على الثاني ونأضرب مثال واحد حدث في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحي من حديث المسير بن حزم قال لما حضرت ابا طالب الوفاه اتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده من ابجه ومين عبد الله بن ابي اميه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي عم قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله فقال ابو جه وعبد الله بن ابي اميه اتركون دينك ودين ابائك فلزال النبي صلى الله عليه وسلم يعيدها عليه ويكررها عليه وهم يعوداني بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب بل على ملة عبد المطالب سبحان الله ختم على قلبي في هذه اللحظة ولم يتكلم بكلمة التوحيد لماذا؟ بسبب السيئه التي كانت محيطة به سبحان الله وشوفوا لما خلى أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له كان في صحيح مسلم والله لولا انني أنني أخاف أن تعيرني قريش لأقررت بها شوفوا الصحبة أفسدت قلب أبا طالب عند ذلك طب على قلبه ومات على الكفر والعاذ بالله نجد ذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب أصحاب الهوى أصحاب المعاصي لا تجالسوهم لماذا؟ لأنهم سيفسدون علينا قلوبنا قال بواهيم النخعي لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالسهم تذهب بنور الإيمان من القلب أهل الأهواء بسبب المصاحبه لهم يذهب نور الإيمان من القلب وكان غير واحد من السلف يقولون إياك وصاحب الزيغ حتى لا يزيغ قلبك من الأمور التي تفسد عليك قلبك أن تتعلق بالنساء أن تتعلق بالنساء يريد هؤلاء الشباب لهم علاقات مع نساء علاقات محرمة يسمع هذا الحديث الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فما رأيت من نواقص عقل ودين أذهب لقلوب أذهب لقلوب ذوي الألباب للكن فالمرأة قد تذهب بقلب رجل وتذهب بعقل الرجل وتفسد على رجل قلبه إذا كانت العلاقة محرمة إذا كان هذا الكلام في شأن الزوجة مع زوجها فما بالك إذا كانت العلاقة بين الولد وبين البنت علاقة محرمة كيف يكون قلبه وكيف يكون قلبها كذلك أيضا من الأمور التي تفسد عليك قلبك التعلق بالدنيا أن يتعلق قلبك بالدنيا فإن كثير من الناس يتعلقون بالدنيا وانا أود دايما وأكرزز الدنيا ليست في ذاتها مذمومة ولكن تذم الدنيا إذا كانت تشغلك عن الآخرة مثال البيع والشراء حلال الحرام حلال وأحل الله البيع وحرام الربا طيب إنسان يبيع ويشتري في وقت الصلاة ما حكمه حرام فهذا الإنسان انشغل بالدنيا عن الآخرة وفي هذه اللحظة يختم الله عز وجل على قلب هذا الإنسان ويجعل فقره في قلبه كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء قرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال آه الفقر تخافون تخافين من فقر والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب أحدكم ازاغه إلا هي أي لا يزيغ القلب إلا بسبب الدنيا لا يزيغ القلب الا بسبب الدنيا فاحرص على لا تشغلك الدنيا على طاعه الله بل اجعل الدنيا مزرعه للاخره لزي ذلك كان ليوسف يوضح أن الضعف لا ياتي في القلوب إلا إذا تعلقت بالدنيا ونسيت تمام الاخره كما قال صلى الله عليه وسلم ولا عند الله من قلوب اعدائكم المهابه ولا يخذ في قلوبكم الوهن اي الضعف صد يا ترى الضعف حل على القلوب به قال صلى الله عليه وسلم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن لحبكم الدنيا وقراهيتكم للدمت. ثاني ثاني قال صلى الله عليه وسلم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن لحبكم الدنيا وقراهيتكم للدمت. فالضعف ولايات للقلوب المرض ولايات للقلوب إلا إذا تعلقت هذه القلوب بالدنيا ونشغلت بالدنيا عن طاعة الله عزوجل وانصرفت عن الآخرة بسبب هذه الدنيا. من الأمور التي تفسد عليك قلبك سماع الغناء سماع الغناء فهو من أكثر الأشياء التي تفسد عليك قلبك أجي ذلك كان ابن، وسعود يقول إن الغناء لا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع أو البقل فالغناء به ينشغل الإنسان عن طاعة الله فالغناء به ينشغل إنسان عن ذكر الله فالغناء به ينشغل إنسان عن كلام الله عز وجل عند ذلك يتولد النفاق في القلب من الأمور التي تفسد عليك قلبك الاكثار من الضحك الضحك في ديننا مشروع ولكن لا تجعل حياتك ضحك اضحك هزر مازح زميلك ولكن مش في كل وقت ضحك مش في كل وقت هزار ولكن اجعل للمزاح وقت وللجد وقت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كثرة الضحك تميت القلب أرى البعض يقول طيب ادينا بقى الحاجات اللي بيها نصلح القلوب تعالوا بقى سريعا لنعرف الطريق لإصلاح القلب كيف نصلح هذه القلوب اولا يجب أن نعلم يقينا أن هذه القلوب لا تصلح ابدا إلا بطاعة الله عز وجل وكلما اكثرت عبد الله بطاعة الله عز وجل صلح هذا القلب وأول امر ينبغي علينا أن نتمسك به في الطريق إلى إصلاح القلوب اولا الدعاء أكثر من الدعاء أن يصلح الله عز وجل لك قلبك وأن يجنبك الله سبحانه وتعالى قلبا لا يخشع. وقلبا لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا وклад كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في أدعية كثيرة جدا جدا جدا أن يدعو الله عز وجل أن نوستحال ها وفي حوالي 12 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قصلاح القلب أذكر عليكم بعضها قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك وفي رواية لعبادتك وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قلبي وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نقل قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تزغ قلبي بعد إذا هديتني وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك قلب خشعه وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل قلبي بالماء والثلج والبرط وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني اعوذ بك من قلب لا يخشع وكان صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه أن يدعو الله عز وجل ان يجدد الإيمان في قلوبهم كما قال صلى الله عليه وسلم سألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم وكان الشاب إذا اتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاءً يعلمه هذا الدعاء أن يسأل الله عز وجل أن يقيه شر القلب كما عند النسائي أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاءً اتعوذ به فقال صلى الله عليه وسلم له قل اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي وهذا الشاب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه قد ملئ بفتنة النساء يا رسول الله ائذن لي في الزنا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا؟ أترضاه لكذا؟ حديث المشهور وفي آخر حديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب فدعا الله عز وجل فمسح النبي على صدره وقال اللهم طهر قلبه اللهم حصن فرجة اللهم طهر قلبه اللهم حصن فرجة قال من راوي الحديث، فخرج الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبغض الأشياء إلى قلبه أزد بدعمه أن فالنبس صلى الله عليه وسلم يوضح للإنسان الذي قد دخل قلبه الفتن أن يدعو الله عز وجل أن يمن عليه الله عز وجل بقلب سليم وهكذا نريد في صلاته عند السجود سال الله عز وجل قلب قد بالليل وانت تقوم بينادي الله عز وجل أكثر من الدعاء أن يمن الله عز وجل عليك بقلب سليم فإنك لن تنتفع أبدا إلا بالقلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فبدايه إذا كنت تريد أن تصلح قلبك فعلق قلبك بالله عز وجل وأكثر من الدعاء اثنين مجالس العلم ومجالس الموعظة أن تقترب من العلماء الربانيين الذين يذكرونك بالله ويذكرونك بالجنة ويذكرونك بالنار فمجالس العلم من أعظم الأمور التي ينتفع بها القلب صحيح. الدليل على كده صلى على المصطفى روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد صحيح من حديث العرباض بن قال اسمع وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فالقلوب أصابها الوجه متى عندما سمعت الموعظة فسماع دروس العلم سماع الكلمات الطيبة والمواعظ الطيبه من العلماء الربينين من أعظم الأمور التي يصلح الله عز وجل بها قلبك بل قربك أصلا من هؤلاء العلماء يصلح الله عز وجل به قلبك وهذا هو الأمر الثالث دائما اجعل نفسك مع الصالحين من العلماء الربانيين ومن العباد الزاهدين كن دائما قريب من هؤلاء لأن القرب من هؤلاء صلاح للقلب شوف أبو هريره رضي الله عنه يقول ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله ما بالنا إذا كنا معك وذكرتنا بالجنة وذكرتنا بالنار ظرفت عيوننا ووجلت قلوبنا حتى إذا ذهبنا إلى الأهل وعافسنا الأهل والضيعات نسينا كثيرا من ذلك وهذا الحديث أيضا ثابت في صحيح مسلم الحديث عن ظالة فكان قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي أصلح الله عز وجل بها القلوب من أجل ذلك يقول أنس كما عند الترمذي لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ووريناه في الطرب فوالله ما كدنا أن ورينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن قلوبنا مش هيدي القلوب اللي احنا كنا عيثناها مع النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد اهما ثارقوا النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا هذه القلوب فقربك من الصالحين من أعظم الأمور التي يصلح الله عز وجل بها قلبك أربعة ذكر الله عز وجل فمن أعظم الأمور التي يصلح الله عز وجل بها القلب أن تكثر من ذكر الله عز وجل كما روى ابن أبي الدنيا والحديث حسن العلامة البني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء صقال وإن صقاله وإن سقالة القلوب ذكر الله عز وجل وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله وكان شيخ الإسلام تيميه رحمة الله عليه يقول الذكر للقلب كالماء للسمك الذكر للقلب كالماء للسمك فما حال السمك إذا نزع من الماء حتما يموت, حتما يموت وهكذا, قلبه وهكذا قلبه إذا امتنعت عن ذكر الله عز وجل يموت القلب وكان ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديث وإن جلاءها في ذكر الله عز وجل خمسة اقرا كتاب الله عز وجل فقراءة القرآن يصلح الله عز وجل بها قلبك هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن حياة للقلب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي إيه هو الربيع؟ الربيع هو المطر والمطر إذا نزع الأرض أحياها وكذلك القرآن إذا نزل على القلوب أحياها فلا تنسى هذا الدعاء واعمل بهذا الدعاء فأكثر من قراءة القرآن كذلك أيضا من الأمور التي يصلح الله عز وجل بها قلبك كن حريص دائما أن تكون قريبا من الفقراء وأن تكون قريبا من منسكين لأن هؤلاء هم أصحاب القلوب الرقيقة كما روى الإمام أحمد في مستده من حديث أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين هؤلاء هم أصحاب القلوب الرقيقة وكلما كنت قريبا منهم اجتذبت منهم هذه الصفة رقة القلب تصاحب هؤلاء من أجل ذلك تجد أن الله عز وجل في كفرة الظهر. جعل اطعام مسكين في كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان اطعام مسكين لماذا؟ لأن القرى من هؤلاء يصلح الله عز وجل بهم القلوب إذا أردت أن يصلح الله عز وجل لك قلبك أكثر من الاستفار اكثر من استغفار كما قال السلف تاب ونزع واستغفر صقل قلبه عاد قلبه قلبا سليما بعد ذلك فاكثر من استغفار في طريقه استغفر قبل نومك استغفر واقف استغفر جالس استغفر حيثما كنت استغفر الله عز وجل يمن الله عز وجل عليك بالقلب السليم اذا اردت ان يمن الله عز وجل عليك بقلب سليم فتوجه الى القبور وزرها فإن زياره القبور اصلح من الكلور. كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زياره القبور ألا فزوروها لي رسول الله فإنها تدمع العين وترقق القلب وتذكركم بالآخرة اذهب الى القبر وقف أمامه واعلم ان هذا المكان حتماً ولا ولابد ستوضع فيه يوم الأيام وتذكر في هذا اليوم الذي ستوضع فيه في هذا المكان لا أنيس لا جليس وحدك بين يدي الله عز وجل في ظلمة القبر وفي ظلمة الليل وانت واقف بين يدي الله عز وجل ماذا ستقول لن ينجيك في هذا اليوم إلا العمل لذلك كان عثمان إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا حتى تبتلى الحد بالوقوف على القبر وخرج ابو يعل في مسده بإسناد صحيح حديث صحاو الشيخ الألباني في السلام الصحيحه مر رجل ممن كان قبلكم فمر على جمجمة لا جمجمة في الطريق فتذكر ذنبه وتذكر كرم الله عز وجل عليه ونعم الله عز وجل عليه فخر لله ساجدا وهو يقول اللهم إني أشهد أنك أنت أنت أنت رب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنوب أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنوب وظل يكررها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحى الله عز وجل إلى هذا العبد أي عبدي أرفع راسك فأنا الرب العواد بالمغفره وأنت العبد العواد بالذنوب غفرت لك يا ترى هذه الوقفة التي وقفها هذا الرجل مع نفسه ما الذي دفع لهذه الوقفة أن تذكر الموت الجمجمة ذكرته بالموت ذكرته بمصيره عند ذلك عاد إلى ربه عز وجل بعدما رق هذا القلب قال صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تدمع العين وترقق القلب وتذكر بالآخرة كذلك أيضا إذا أردت أن يصلح الله عز وجل لك قلبك فعليك برفقة صالحة فإنك إذا كنت في رفقة صالحة ورفقة تعينك على طاعة الله عز وجل فالشيطان اولا منك بعيد لأن الشيطان لا يأخذ إلا من الغلم القاصيه ثم بعد ذلك رفقتك هذه تذكرك بالله عز وجل إذا ذللت أصلح لك هذا الزلل وأعدوك مرة ثانية إلى طريق الله عز وجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يغل عليهما قلب مريء مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة الهلاة ولزوم جماعة المسلمين تكون في جماعة في رفقة طيبة في رفقة صالحة تعينك على طاعة الله وتذكرك بالله عز وجل ثم من بعد ذلك تحرص على الصلاة تحرص على الصدق تحرص على طاعة الله عز وجل وعلى قدر الطاعة تزول المعصير من القلب ولدينا بشبهها بكبائي ماء فيها حبر وضعنا هذا الكوب تحت حنفيه ماء كلما نزلت من هذه الحنفية نقطة ناء إللي بيحصل نقطة حبر بقى تطلع نقطة تانية نقطة حبر بتطلع نقطة تالتة نقطة حبر بتطلع وهكذا حتى يتحول هذا الكوب من كوب أسود بسبب الحبر إلى كوب نقي بسبب الذهاب وهكذا القلب، أسود بسبب المعصية وكلما وضعت فيه طاعة كلما وضعت فيه طاعة ما الذي يحدث طردت في المقابل معصية وكلما عطرتها أخرى ترضت معصية طاعة ترضت معصية طاعة ترضت معصية, معصية. وكلما اكتبت من طاعة الله أزوجل بما شرع الله وبما شرع رسول الله وسلم يتحول هذا القلب إلى قلب سليم جبنا كلام دمنين من معادلة وضعها لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ الإيمان والكفر لا يجتمعان اسمه ولا يجتمع الكذب والصدق في قلب امرئ امرئ ولا تجتمع الخيانة والأمانة في قلب امرئ يعني لو وضعت أمانة في قلبك راحت الخيانة. إذا وضعت صدق في قلبك راح الكذب. إذا وضعت طاعة في قلبك ذهبت المعصية وهكذا. وكلما أكثر الإنسان من طاعة الله عز وجل تحول هذا القلب إلى قلب سليم. بهذه الأمور لو تتبعناها وسرنا عليها والله سوف تتحول هذه القلوب. هقول لكم وأذكركم بحديث صلى الله عليه وسلم. للقلب أشد تقلبا من الماء في القدس أصحاب المعاصي تذكروا هذا الحديث لأن ممكن قلوبهم تعود مرة ثانية إلى طاعة الله عز وجل وأصحاب القلوب السليمة لا يغتروا بطاعة الله عز وجل بل عليهم أن يكثروا من ذكر الله عز وجل ومن طاعة الله عز وجل ومن دعاء الله عز وجل أن يثبت الله عز وجل لهم قلوبهم أخي الحبيب اختي الكريمة تذكروا ان القلب كنبته بتموت اذا وضعت عليها مدى فزدة تمتها وتموت إذا حرمتها مدة الحياة وتموت أيضا إذا قللت عنها مدة الحياة وهكذا قلبك فاياك فيياك أن تضع في قلبك شيء يوصل عليك هذا القلب وهيا وبادر إلى طاعة الله عز وجل لأن الطاعة في الله عز وجل هي حياة القلب وإياك أن تقصر في طاعة الله فإن التقصير في الطاعة سبب لموت القلب اسال الله عز وجل أن يمن علي وعليكم جميعا بقلوب سليمة بقلوب خاشعة وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتلك القلوب السليمة التي قال الله عز وجل في شان أصحابها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله لقلب سليم وأخيرا أقول سبحان الله وحمده أشهد أن لا إله إلا أنت